إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا وقضى ربك ان تعبدوا الا اياه وبمن والدين احسانا إما يبلغن ذَكَرَ كِبَرَ احَدُهُمَا او كِلاهُما فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 ومتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إن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 وَمَنْ قُتِلَ مظلوما فَقَدْ جَعَلْنَا لوليه سلطانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ منصورا وَلَا تقربوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بالتي هي حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا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 ولا تجعلنا الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله أكبر الله أكبر